السلام عليكم هنا، السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل ج الله, الله ياقة نعم بارك الله فيكم و ا ل ل ه س ر ح ت بعض ا ل أ خ ب ا ر س أ ل ت طبعا فرصه انه من الشيخ ربيع. كما يقولون قريب من, من الاضواء نعم نعلمه نحن كما صحيح فعل لا هاته ورعب ب سألت هو اللي, يعني هو اللي فتح الموضوع آه وعلي وليه ع الحلبي و تاخرت في الرد عليه、نعم. وليه ما, السل... ما تكلمتش و في موضوع ا ر ج ا ء ه وموضوع س ر ق السرقات ت ل م انتم ي ة واحد بس هو تأثيلات العلميه مكالمة مكالمة هو إيه لي كان هو قال لي اللي مسألة الإيمان اللي أولى مني كان ثاني ايه قال اللي بيها لي أولى ي هو هو ن ي و أ ق ن بالشيخ اللي أخونا يحيا ربيع أحمد بن ز ر ا المهم التوصل ن هو وقال لي ان ا كلمت اخ احمد وقال لي ك ذ ا ك ذ الشيخ ق ا لي ل ا ربيع ي ك س ر تارك العمل لكن لا يرى ن ق ط ة الجنس طبعا ل ا تتخيل تعاكي نعم قلت اه يعني الشيخ ربيع د و ل ك ن ا فكان الواحد خايف انا ع ا ر ف ا ل م ع ل و م ة دي عن الشيخ ربيع قلت له ا خ ص ه هل تغيرت ولا لسه قاعدت من هي ان الشيخ بدو يجلس ل و م ة ي م ع ل و م الشيخ هو ا ل معترض على ك ل م ة جلس لكن يكثر ط ا ر ك العمل صحيح والحمد لله طبعا لا تتخيل م ا ذ ا سعادتي بالمعلومه دي م ن الشيخ ربيع زي ما ن تعرف هل ا نبي يعني لا معروف عن اهل ا ل س ن ة ي ك ف ر و ن ت ر ك العمل بالكليه اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد بس、معنى. المقصود انه ن هو ه ايه جاب بكتيرتك وكذا وقال بقول له يا له شيخ ب ب ي ي ع ده هما ل على م و ا هاني الطفل اللي انت عارفه يعني م ع م ص ح ح لا هذا لا يجوز والمسنجر طبعا انا مش عارفه المسنجر دي لكن فهمت من كلامه المسنجر دي ممكن واحد يعني مش دليل يعني ممكن واحد يدخل بايميل ويكتب فتعب ب ل ل ى ط انت ل ل ي ع د ك لكم م المفروض م الشيخ ثلاث يifelli، هذه أ